أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم أن تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملاء فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاشتكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو شد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم لنذيقهم عذاب الخذي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما سمود فهدينا يَحْبُ الضَّلَالِ عَنِ الْهُدَى فَأَقْبَلَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حتى إلىلَ ما جاءهاَا شَِدَ عَلَهِم سَمْهُم حتى إلى مجؤهَا شَهِدَ عَلَهِم سَمْهُم وَأَذقَهُم وَجُودُهُم وَجودهُم بِما كانوا يعلمَّم